ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا أعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يُطِعِ اللَّهَ مَا الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَمْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْسِرُوا ثَبَاتًا أَوْ انْسُرُوا جَمِيعًا وَإِن مِنكُمْ لَمَدَّ لِبَطِئٍ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ عَرَهُمْ شَهِيداً فَلَئِنْ أَصَابَكُمْ تَوْضُلُ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليسني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فلقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة لَن يَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ يُنْفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ وَمَن يُسلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ